بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين حامين والكتاب المبين 116. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 117. وإنه في أم الكتاب لدينا لعري حكيم 118. وإنه في أم تابلَ لدين العر حكيم فَنَضب عَنكُ مُذِّك رصَحًا أَنْكُ تُم قَومًَا مُسْبين أفَنَضْرب عَكُ مُذِك رقَقح أَنكُ تُم قَومًا مُسْفين وَوكم أأَغْسَلن مِن النَّبم في الأوين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 فاهلكنا اشد منهم بطشا ومظاماثل الاولين فاهلكنا اشد منهم بطشا ومظاماثل الاولين ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن خلقهم العزيز العليم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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشغنا به بلدة ميتا والذي نزل من السماء ماء قادر فانشضنا به دلدته نيت كذلك تخرجون كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها واجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون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 وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَإِنَّا لَنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ إِنَّ الْإِنْسَانَ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَضَلَّكُمْ بِالْبَنِينَ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَضَلَّكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا طَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مسودا وَهُوَ كَظِيمٌ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 وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أَمْ مِنْ قَبْلِهِ فَهُُمْ بِهِ مُسْتَرْسِقُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آذَاءَ أَلعَاءَ أُمَّةٍ وَإِنَّا وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن ادينك في قريه منذير من الا وكذلك ما ارسلنا من قدنك في قريه منذير من الا منذير من الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امه واننا قال مترفوها ان وجدنا هذا على امه واننا وان على اثارهم مقتدون وان على, على اثارهم مقتدون قال اولم جئتكم باهدا مما وجد عليه آباءكم قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ف أَطَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ أَطَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ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 دَلْمَتَّتُهَا أُلَاءِ وَدَ أَهُمْ حَتَّ جَ أَهُمُ الْ الحَقُّ رَسُون مُبين وَلََّ جَأَمُْ الحَقُّ قالَاوا هذاََا سِحرُ وَإِنَّ بكَافِون وَلَم مَّ جَ وقالوا هذا سحر وان نبيك كافرون وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ فَاِنَّهُمْ كَانُوا قَدَعْضٍ دَرَجَات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا بمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا بمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ل جعلناالِمَكثُرُ بِ الرَّحمانِ لِبُيوت سُقُثًَاّ فيِ الظَّتِ وَمَاعَجَ عَلَيهَا يَظهرونلَجعلناالِمَكثُر وَلِبُيوتِهِمْ أَذْوابَوْ وَصُررًا عَلَيهَا يَتَّكِ أُونَ وَزُخْرفَا وَلِبُلوتِهِمْ أَذُوَابَوْ وَصُررًا عَلَيْهَا يَتَّكُِونَ وَزُكْفَ وَإِن كلُلُّ ذَلِكَ لََّا مَتَعُ الحَيَةِ الدُّنْييا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 حتى إذ ج أنا قلَ لَتَ بين وَوبَنك بعدد المشقين فَبِس القرين حتىَ إ المشرقين فَبس القرين ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون افات تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين افات تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين فان ما نذهب بك فان منهم انتقم فَإِنَّ مَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وسوف وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَأَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً وَاسْأَلْ مَن أَرْسَلْنَا من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 وَلَقدَدَ أَبْسَلنَّامُ سَذِ آياتِنَ إِلَ كِْ جعوونَ وَمَلََئ مَ قَا فَقَالَ إِي فقال رَسُول رَبِّ العالملَمين فَقَالَ إِّ رَسُول رَبّ العالملَمين فَلََّ جَ أَهُ بِآياتِنَ إِذَهُم مِنهَا يَب لَمَّا جَاءُوهُ بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما اعد عندك اننا لا مهتدون فلم ما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينقضون وَنذاَا فِيعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ لَسَلمُكُمِ الصَوهَذِأَنهَا وَنادَاتِعَوْن فيِي قَوْمِه قَالَ يَا قَوْمِ أَلَسَلمُ الْكُمِ الصَهَذِ أَنْهَا وَهذِهِأَنْهَا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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين, إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم لَن تَقُم لَنا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بِنَا مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ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 بَلْ مَن قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا منكم تَم فِي الأبض يَخْنُفُون وَلَلَ شَاءُ لَ جَعَنَامِ كُمَّ لائِكَةَن فيِي الأقْض يَخْلُفُون وَإِهُ لعِلمُ للِسَّاعَةِ فَلَا تَم بِهَا وَتَّبِعُون وَإِهُ لعِلم للسَّاعَةِ فَل تَ تَرَّذِهَا وَتَّبِعُون هذا صِاتُم مَُقِيم هذا فِراقُم مُسَقم وَلَا يَصُدَّّكُمُ الشَّيطان وَلَا يَصًُّاَّكُمُ الشَّيطان إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي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 إَِّ اللهََّ وََبّ وَرَبُّكُمْ تَععبُدُ هذا صِاقُم مُستَقم هذا قِاقُم مستُسْتَقِيم فَختْتَلَ فَ الأأَحْزابُ مِ بَيْنم فَوينُ للَِّذينَ غَلَمُ مِن عَدَاب يَوْمِنأَدم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 الاخ الاو يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الاخ الاو يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين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 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يُطافُ عليهن بصحافٍ من ذهبٍ وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها وأنتم فيها خالدون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 لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفْتَرَى عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ لا يفترن هم وهم فيه مغلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكنون قال انكم ماكنون ونادوا يا مارق ليقضي علينا ربك ونادوا يا مارق ليقضي علينا ربك قال انكم ماكنون قال إنكم لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرم امرا فان مبرمون ام ابرم امرا فان أَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ تَهَاوُنَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عما يصفون ذبحان رب السماوات والارض رب العرش العظيم ما يصفون فدرهم يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فدرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إله الذي في السماء إلهه وفي الأرض إله الحكيم العليم وهو الحكيم العليم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 وَلَئِنْ تَهْلَكْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَأَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْكُونَ فَأَنَّى يُفْكُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّهَا اصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ اصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, فسوف يعلمون, فسوف يعلمون هذه تلاوه من موقع الطريق الى الله